بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء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 لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يفقهون، وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم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 ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إروج عنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأدل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيه الذين آمنوا لا تلهكم, لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 110-وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون